وفتحت السماء فكانت أبواباً وسيرة الجبال فكانت سراَباً إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين ما أبا لا بث ن فيها أحقاباً لا يذوقون فيها مرداً ولا شراباً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 فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ